بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْفُرُ الْعِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ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 إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ وَلَا يَئِسَنَّ الَّذِينَ يَاثَمُونَ مِن مَّغْفِرَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَلَا يَئَسِ الَّذِينَ يَّقُومُونَ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 جِكُم وَلاَا تُبابلُهُم للتُبَيبُ عَلَيهِم وَإِن كُ أُولاتِ حَمْل فَآافِقُ عَلَيهِ حَت يَغُعْنَ حَملَهُم فإن أَضعنَ لَكُمْ فَآتُهُ نأجورَهُم وَتَمِر بَيْنَك بِمَعْر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 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ تَعْتَدِي عَلَىٰ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا